بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان نعمة الأمن والمحافظة عليها ألقاها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الخميس التاسع من شهر جماد الأولى عام سبعة وثلاثين واربع للهجرة النبوية وكانت موجهة لطلاب العلم بقرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع أما بعد فهذه محاضرة تلك عن طريق الوسائل لطلاب العلم في قريه صخور الرحامنه في المغرب ان الله جل وعلا ان ينفعنا واياهم بها وان يكتبها في موازين حسنات الجميع انه لي ذلك والقادر عليه وبعد فان الامن يقصد منه سلامة المرء من التورط في اعتناق الفكر الضال عن منهج السلف أيًا كان نوعه أو مشربه أو مدخله أو مخرجه والبراءة منه ومن أهله القائمين والمتخلكين بأخلاكه المطبكين لمبادئه وأسسه إذ أن مطلب أساسي للفرد والمجتمع وأن من أهم ما يجب عليه الحرص على تطبيقه والتزامه الشباب الذين هم عرضة لأن يتأثروا بالمبادئ الوافدة فحاجتهم إلى منهج السلف وسلامة الفكر أشد من من قد فهم الأمر ولعله يتجنبه بفطرته العقلاء يتجنبون المخاطر بفطرتهم ومخالفة الأمن تأتي عن طريق الغلو الذي هو مجاوزة الحد المعقول في كل تصرف سواء كان في العبادة أو غيرها وهو مردود على صاحبه كما دل على ذلك الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويترتب على الغلو والتطرف تصرفات لا يكرها دين ولا شرع ولا عقل ولذا يجب على كل عاقل التبس عليه أمر من أمور من الأمور أن يرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى قول أهل العلم الراسخين في فهمه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 ففيه النور وبه تتحقق الحجج والبراهين ومعلوم أن الوحي لا يعلم معناه ولا يفسر إلا بالوحي فقد أحالنا الله إلى من علمه أسرار التنزيل والتأويل وخصه بفهم كلامه عز وجل فأمرنا أن نرجع فيما أشكل علينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم ومعلوم أن الرد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يكون إلى سنته التي شرفها الله وشرف العلماء بحفظها والعناية بها أولئك العلماء الربانيون الذين سلمت عقولهم من مرض التحزب والتفرق بل أوقفوا أنفسهم وما يملكون على حفظ السنة وتصفيتها مما لحقها من التلبيس والمكر والكيد والكيد كما قاموا بإبلاغها نكية صافية بالفهم الصحيح الموافق لمراد الله في توحيده وعبادته وأسمائه وصفاته فصار موردهم صافيا لصفاء قلوبهم صافيا كصفاء قلوبهم وفكرهم نكيا كنقائع قائدهم فكانوا بحق ولا أمر في هذا الشأن يجب الرجوع إليهم والتتلمذ عليهم وأخذ الفتاوى في الأمور المهمة عنهم فهم الأمناء على تبليغ هذا الدين إلى محتاجيه والواقفون في وجه قطاع الطرق الصاد دين لعباد الله عنه وما نجم من الدمار والخراب وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وتدمير المنشآت وإفساد الأموال في الماضي والحاضر في حق الأفراد والجماعات إلا بسبب الغلو والتطرف ولعلنا نستفيد من أكوال من لهم باع طويل في مصارعة ومكارعة هذا الفكر وأهله فقد جاء في إحدى رسائل شيخنا العلامة الفكيه المحدث المسند أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جناته بدار القرار قال رحمه الله في رسالة الغلو عن نتائج الوخيمة لهذا التوجه اعلموا أننا في زمن كثرت فيه الفتن فلا تسمع إلا ما يقذ العين ويحزن القلب ويشتت الذهن ويحير الفكر نحن في زمن رفعت الشياطين فيه أعناقها وعاثت فسادا في عباد الله فلا تسمع إلا تقتيلا وتشريدا وغدرا وتفجيرا وهتكا وتدميرا سهلت على الناس الجريمة وخفت على كثير منهم الفضائع الوخيمة وإنك لتعجب كيف استهان الناس بالقتل وسفك الدماء وإطلاف الأموال وفي الحديث إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من الساعي إليها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال كون أحلاس بيوتكم أي كقطع الأثاث الموجودة في البيوت لا تتحركوا منها وهذا هو عين الصواب عند الفتن يجب على العاقل أن يلزم بيته ليسلم دينه وعرضه ودمه وماله وعقله وفي حديث معاوية بن صالح عن جبير بن نفير عن المقداد بن الأسود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا وقال إن السعيد لمن جنب الفتنة يرددها ثلاث مرات وإن ابتلي وصبر وأيم الله لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنة حتى أعلم ما يموت عليه بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب بن آدم أسرع انقلابا من الكدري إذا استجمعت غليانا إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها أي غبطة له وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا بقيت في حثالة الناس قال قلت يا رسول الله كيف ذاك قال مرجت عهودهم يعني خفت وساء وزنها وحالها مرجت عهودهم وأماناتهم فكانوا هكذا وشبك يونس بين أصابعه يصف ذاك قال قلت فما أصنع عند ذاك يا رسول الله قال اتق الله وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك خاصتك وإياك وعوامهم وفي حديث عبد الله بن عمر إنها ستكون فتن أو فتنة تستنظف العرب قتلها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف ولهذا فإننا نوصي أنفسنا وطلابنا من حولنا ومن في أقاصي الأرض نوصيهم بتقوى الله جل وعلا والتفكر في قول الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وللأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير أحسن تأويلا قال الحافظ بن حجر رحمه الله وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراك من الفساد ومن الحكمة ما روها أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد الحبشي كان رأسه زبيبة ومن الحكمة ما أخرجاه في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم كذفه فيها قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع وفي بعض طرق هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك, تعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذل حتى يدركك الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم قال فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم وفي رعاياهم ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء مكيدا في أحاديث أخرى حتى لو بلغ الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون عليه ويجازون يوم الكيامة فإن قادك الهو الهوى إلى مخالفة هذا الأمر العظيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك لحقك الإثم ووقعت في المحذور وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذلك المضروب إذا لم يسمع ويطع أخضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية كما هو الحاصل الآن في معظم شعوب المسلمين فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق الجميع بينما لو هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامة المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله جل وعلا فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سألت سلمة بن يزيد الجعفي سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمرا يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعة بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتوا ويدل إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السائل أنه سأل عن أمر عظيم وأنه سيكون الصبر في هذه الحال هو المخرج من هذه الأحوال التي طرأت على المسلمين معظمها في هذه الأوقات والمعنى أن الله تعالى حمل الولاة وأجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا وحمل الرعية سامع والطاع لهم فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه وإلا أثموا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية الله فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة قوله فيما أحب وكره أي فيما وفق غرضه أو خالفه قال المبارك فوري في شرح الترمذي وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب لأمر أولي الأمر قال المطق على هذا الحديث يعني سمع كلام الحاكم طاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه بشرط أن لا يؤمره بمعصية فإن أمره بها فلا يجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام وأما في أوقاتنا الحاضرة فإن المتحمسين للخروج والثورات فإنهم لأتفه الأسباب ولأدنى الأمور يخرجون على ولاة الأمور بالكلمة والسيف والتجمهر والتأليب والأمر للغوائيين أن يقوموا في وجيه ولاة الأمور ويرد عليهم أمرهم أو يخرج عليهم بالسيف وهذا أمر فشى وانتشر والعياذ بالله إلى أن قال وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني إذا أمر ولي الأمر بمعصية الله يعني فيما أمر به من المعصية فقط كان كأن بالربا أو بقتل مسلم بغير حق ونحو ذلك وجب أن يعصى أمره في ذلك ولا يفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا يسمع له مطلقا في كل أوامره بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا فيما أمر به من المعصية فلا سمع له ولا طاعة ومن أكوال السلف في هذا الموضوع يقول الحسن البصري رحمه الله في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا الجمع والجماع والعيد والثغور يعني مداخل بلاد المسلمين ومخارجها والحدود والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح بهم لما يصلح بهم أكثر مما يفسدون مع أن طاعتهم الله لغبطة وإن فرقتهم لكفر يعني كفر النعمة ولقد كان السلف الصالح رضوانه الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا لا سيما عند ظهور بوادر الفتنة نظرا لما يترتب على الجهل به أو إغفاله من الفساد العريض في العباد والبلاد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت إلينا عنهم من أبلغها وأجلها ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عنه حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة يقول حنبل رحمه الله تعالى اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثك إلى الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله وقالوا له إن الأمر كتفاكم يعني اشتدوا وعظم وفشا يعنون إظهار القول بخلق, بخلق القرآن وغير ذلك ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه فناظرهم في ذلك يعني راجعهم وجادلهم وقال عليكم بالإنكار في قلوبكم ولا, تغلق ولا تخلع يدا من طاعة ولا تشقوا عصى المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم وانظروا في عقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر ويستراحوا من فاجر وقال ليس هذا يعني نزع أيديهم من طاعته صوابا هذا خلاف الآثار ومن الصور أيضا ما جاء في كتاب السنة للإمام الحسن بن علي البربهاري رحمه الله حيث كان إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فعلم أنه صاحب هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله ويقول الفضيل بن عياض رحمه الله لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين ولإيضاح قضية السمع والطاع لولاة الأمور لا بد من التذكير بالأمور التالية أولاً وجوب عقد البيعة للإمام المستكر للمسلم والتغليض على من ليس في عنقه بيعة والترهيب من نقضها وهنا نقول أنه إذا كان لم يكن هناك أمير ظاهر في بلد من البلدان وإنما جماعات فيجب على العاقل أن يحذر من هذه الأمور المختلطة وأن يستعجل ولا ينضم إلى جماعة ضده حتى يقوم للبلاد حاكم شرعي يسمع له ويطاع وتكون كلمته على الجميع أما إذا لم يجد هذا الحاكم ولا هذا ولي الأمر فإن الأمر يكون كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابية الجليلة حذيفة بن اليمان قال تلك الفرق فيجب على العاقل في حال ضياع السلطة وعدم وجود لي أمر ظاهر يسمع له ويطاع يجب على العاقل أن يبتعد وأن يجتنب تلك الفرق كلها قال البربهر رحمه الله في كتاب السنة له مولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أفاجرا هذا هكذا قال أحمد بن حنبل وقد دل على ذلك ما أخرجه الإمام في صحيحه كتاب الإمارة أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عبد الله بن موطيع حين كان من أمر الحرة ما كان في زمن يزيد بن معاوية فقال عبد الله بن موطيع اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة يعني عبد الله بن عمر فقال رضي الله عنه إني لم آتيك لأجلس أتيتك لي وحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات ليس في عنوكه بيعه مات ميتة جاهلية ثانيا أن من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته قال الإمام أحمد رحمه الله ومن غلب عليه معني أولو له بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أصلي وراء من غلب وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناش على عبد الملك بن مروان قال اكتب إني أكر بالسمع والطاع لعبد الله عبد الملك بن مروان أميراً أمير المؤمنين على سنة الله ورسوله ما استطعت وإن بني قد أقروا بمثل ذلك وفي الاعتصام للشاطبي أن يحيى بن يحيى له البيعة مكروهة قال لا قيل له فإن كانوا أئمة جور فقال قد بايع ابن عمر رضي الله عنهما لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك قال يحيى بن يحيى والبيعة خير من الفركة وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن أهل الشيخ رحم الله الجميع وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته لا يختلف في ذلك اثنان ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة وإن كان الأمة وإن كان الأئمة فسكى ما لم يروا الكفر بواحاً ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم ثالثا لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه كصاحب القطر الآخر وأخيرا فإني أذكر الجميعا بنعمة الأمن والاستقرار وأنه لا يكون ذلك إلا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين وإن كان ذلك الوالي فاسقا وإن كان جائرا فإنه يسمع له ويطاع ما دام أن له الولاية ويصبر على جوره وظلمه حتى يسلم الجميع من عموم الشر وقد رأينا من النتائج عندما لا يصبر من حصل له الظلم من الأمة وقام يؤلب ويجمع من كان في حاله ويؤلبهم ويلهب مشاعرهم ويدعوهم إلى المطالبة بحقوقهم فإن هذا تتفاكم به الأمور ويحصل ما لا تحمد عقباه كما حصل في كثير من بلدان المسلمين والتي لا تزال تحت جحيم هذا الشر الذي بدأ بمسألة كان لو صبر عليها صاحبها لما حصل هذا الشر العام الذي عم الجميع فعم الظالم والمظلوم فنقول يجب الحفاظ على الأمن بالسمع والطاعة لولاة الأمور وإن كانوا جورة وإن كانوا فسكة وإن كانوا إلى غير ذلك ما لم يأمروا بمعصية الله وما لم يروا أو يظهروا كفرا مواحا عندهم من الله فيه برهان وأما من الله عليهم بولاة أمر أهل توحيد وأهل سنة وأهل عقيدة ومنهج صحيح فهذا من نعم الله التي كد تكون في وقتنا الحاضر من الندرة بمكان ونحمد الله جل وعلا في هذه البلاد المباركة بلاد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين أمن الله عليها بولاة أمر أهل توحيد وأهل كتاب وسنة وأهل منهج سلفي يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرعون الأمن في داخل البلاد وخارجها وكما هو ملموس ومشاهد من ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وولي ولي عهد حفظهم الله وأيدهم ووفقهم بتوفيقه يلمس هذا منهم في رعاية الأمن في داخل بلادنا وخارجها كما هو مشاهد معلوم للجميع أن الدولة حفظها الله وثالة في ولاة أمرها قائمة بكل ما يجب للجار وبكل ما يجب للمسلم والمسلمة في أي قطر من أكتار الأرض فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ونسأله جل وعلا أن يديمها علينا وأن يثبتها ثم نسأله سبحانه وتعالى في من أراد تنقيصها علينا أو إزالتها عنا أو إفسادها علينا أن يجعل الله كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة أولاة أمر المسلمين في جميع أقطار الأرض على الحق وأن يكونوا يداً واحدة على الرافضة وعلى الخوارج وعلى أعداء الدين سواء كانوا ممن ينتمون إليه زوراً وبهتاناً كالدواعش والقواعد ومن ومنح نحوهم أو كانوا كفارا أصليين وأرادوا الشر بالإسلام والمسلمين نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يجعلهم يداً واحدة ضد الباطل دفاعاً عن المكدسات ودفاعاً عن العقيدة ودفاعاً عن عن السنة والمنهج السلفي إنه لي ذلك والقادر عليه وهو واجب على كل مسلمين ومسلمة أن يرعى هذا الحق وأن يرعى هذه النعمة في خاصته وفي من هم تحت يده ونسأل الله جل وعلا أن ينصر الدين ومن نصره وأن يخذل من خذل الدين وأن يخزيه وأن يكبته وأن يرد كيده في نحره إنه القوي الكادر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفر الله لشيخنا والسامعين والحاضرين والمسلمات والمسلمين والمسلمات أجمعين أما بعد فهذه بعض الأسئلة السؤال الأول كيف نبين أثناء الدعوة إلى التوحيد أنه من أعظم أسباب الأمن نبين ذلك بتلاوة النصوص الدالة عليه كما جاء في كلام الله جل وعلا في الآية الكريمة قال عز من قائل الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقد فسر الظلم بأنه الشرك ولما تل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية على الصحابة قالوا أينا يا رسول الله لا يظلم نفسه قال ليس ما ذهبتم إليه إنما هو كما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبتحقيق التوحيد يحصل الأمن وأن من زعم أن التوحيد أمر معلوم ولا حاجة بالأمة إلى تعلمه وتكراره في دروسهم ومحاضراتهم وكتبهم هذا جاهل بحق التوحيد وإلا لو علم فضل التوحيد وقدره في حفظ الأمن وحفظ الدين وحفظ الأعراض والأموال لا عرف قدره ولا سعى إلى حفظه فيحفظ الأمن بحفظ التوحيد وترصيخه في قلوب الناشئة ومن حقوق التوحيد رعاية حقوق ولاة الأمر لأن الله جل وعلا أمر به في كوله عز من كائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وللأمر منكم كما سبق معنا في الآية الكريمة نعم السؤال الثالث ما حكم المشاركة في الإضراب الذي يقوم به نقابات عمالية ومهنية ضد الحكومة البرملانية المشاركة في هذه الأمور يعني الإضرابات أو الإضراب الذي يقوم به نقابات عمالية ومهنية. يعني جماعات جماعات يقومون بهذا الإضراب وهو التوقف عن العمل إما مطالب بزيادة الراتب أو بإعطاء راتب إضافي أو بالإعفاء من بعض الأعمال أو غير ذلك من الأمور التي يجمعون عليها هذا من الخروج على أولاة الأمر في هذا الشأن لأن لكل شأن أولاة أمر فالقائمون على هذه الشركات أو المصالح باستقدام العمال ليد العاملة وتقدير الرواتب الكافية لهم فبهذا الشكل لا يتحقق تتحقق مصلحة ومن الحكمة إذا حصل ظلم لهذه النكابات أو هؤلاء العمال إذا حصل لهم ظلم من الشركة أو الجهة التي تشغلهم فإنهم يطلبون ذلك مع التزام بالأعمال التي وظفوا فيهم وتقيدهم بتلك المصالح التي لو تركوا العمل فيها لضاعت ثم يطالبون بحقهم هذا هو الحل الأسلم أما الإضرابات فيا نوع من الخروج وهذا لا يجوز وفيه تعطيل المصالح وفيه إثارة الفتن وفي إثارة المشاكل ولم تحل عن طريق هذه المظاهرات أو الإضرابات نعم السؤال الثالث أنا معلم في المرحلة الابتدائية أنا معلم في المرحلة الابتدائية كيف أزرع حب الوطن والمحافظة عليه في نفوس الصغار وما هي منهجية تعليم التوحيد وغرصه فيهم أقول لهذه لهذا المعلم أو المعلمة في هذه المرحلة الابتدائية قد وضع الله قد وضع الله بين يديك هؤلاء الناشئة صفحات بيضاء فاتق الله فيهم فيه ولشئهم على ما يرضي الله ورسوله وحب الوطن يجب أن يكون مرتبطا بالعقيدة التي عليها أهله فكون الحب للوطن مجردا من الدين مجردا من العبادة مجردا من العقيدة مجردا من التأريخ الإسلام والمسلمين مجردا من الولاء والبراء في حق ولاة الأمر هذا لا يكفي وإنما يكون حب الوطن تابعا لما فيه من الخير من توحيد وفيه ومن قرآن وما فيه من المقدسات والمساجد وما فيه من الحرمات والأعراض وما فيه من الدين هذا يكون يعني من أجل ذلك يكون الإنسان ينتمي إلى وطن فيه الدين وفيه الأخلاق وفيه الأمن وفيه تحكيم الكتاب والسنة هنا نقول بأننا نزرع في نفوس أبنائنا وبناتنا الصغار حب الدين الذي يدين به هذا الوطن وأهله والمحافظة عليه وننشئهم على تأريخ السلف الصالح نربطهم بتأريخ نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان وسلف الأمة الصالح من العلماء والأئمة الذين عاشوا للعلم والدعوة إليه والعمل به والصبر على الأذى فيه بهذا يكون قد أبرأ المعلم والمعلمة ذمته من هذه الناشئة وقد وضعهم في الطريق الصحيح وحذرهم من المزالك والمهالك التي تنأى بهم عن الصراط المستقيم بهذا يكون قد برأ أبرأ ذمته ونشأهم على العقيدة الصحيح عقيدة التوحيد يعلمه من ربك وما معنى الرب ومن الذي يجب أن نعبده وما هي أسماءه وصفاته إذا أدرك ذلك بعقله وبلغ المراحل المتأخرة من التعليم وهكذا نربطه بمنهج سلفه الصالح وتعليم أصاف النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه وسنته وهديه وطريكته وكذلك أصحابه من بعده نغرس في نفوسهم هذه المبادئ العظيمة وتكون حسب المنهج المكرر لهذه المراحل فلا نأتي إلى طلاب المرحلة الأولى أو صف الأول من الابتداء ونقول له ما, هي ما هو الفرق بين صفات الأفعال وصفات الذات أو نقول له ما هو الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذه لا يدركه إلى طالب العلم الذي قد تدرب تمرنا على ذلك وإنما ندربه على ماذا تدل هذه الآيات الشمس والقمر بماذا نستدل بها على عظم خلق الله جل وعلا لأن عظم المخلوق دليل على عظمة الخالق وهكذا ننشئهم على الأشياء التي تدركها عقولهم لقول علي رضي الله تعالى عنه ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة فينبغي للمعلم والمعلمة أن ينشئ الأطفال على كدر عقولهم وأن يغرس فيها ما يستطيعون حمله وفهمه والله الموفق السؤال الرابع يوجد معنا شباب يوجد معنا شباب مع آبائهم نود نصحهم وكليمة توجيهية لهم بخصوص البر وسماع نصح آبائهم تعالنا في السؤال نقص يوجد معنا شباب مع آبائهم يعني كأنهم ليسوا بارين بآبائهم أو مكسرون في حقوق آبائهم وأمهاتهم لأن طلب النصيحة لمن هو مكسر في ذلك ونقول بالنصيحة عموما حتى للبار بآبائه وأمهاته للبارين بآبائهم وأمهاتهم نقول لهم من وفقه الله جل وعلا للبر بآبيه وأمه فلحمد الله على ذلك ولعلم أن هذا حق واجب عليه ما دام أباه وأمه عنده فهم فهما أحد أبواب الجنة فإن شاء فليلزم ذلك الباب وإن شاء فليضعه والله جل وعلا قد أمر بحقوق الآباء والأمهات وقرنه بحقه قال عز من قائل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 ونهى عن أدنى الانتهار وهو التأفيف فلا تكن لهما أف ولو علم الله جل وعلا أن هناك شيئا أدنى من كلمة أف لأمر به وإذا نهى عن أدنى شيء من الخطاب القاسي فهو عما هو من ذلك من باب أولى ومن هنا نقول أن من كان له أبوين أحيا فلا يجوز له أن ينتمي إلى حزب أو يذهب إلى جهة أو يخرج للجهاد حتى وإن كان في البلد الذي يعيش فيه إلا بعد أخذ إذنهم بشرط أن يكون ذلك الجهاد تحت راية عامة تحت راية إسلامية تحت راية يسمع لها ويطاع فيها ولي أمر ولها جماعة ينتمون إليه ويسمعون ويطيعون له بهذا يكون الجهاد شرعيا وهنا نقول أنه حتى إذا وجد وجدت الوسائل للجهاد فلا يجوز أن يذهب للجهاد إلا بعد إذنهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل يقال له جاهمة فقال يا رسول الله إني أحب الهجرة والجهاد فقال أحي والدك قال نعم قال تريد الجنة قال نعم قال ارجع ففيهما فجاهد أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهنا نقول فإذا كان الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام ومع ذلك قد جعل الإسلام بر الوالدين أهم من وجعل إذنهما شرطا في الجهاد فإنه يجب على الأبن والبنات الأبناء والبنات يجب عليهم بر الآباء والأمهات وحتى في معظم العبادات التي هي ليست عني من الفروض العين فإنه يجب عليهم أن يستأذنوا منهم نسأل الله جل وعلا أن يصلح شباب المسلمين ذكورهم وإناثهم ذكورهم وإناثهم وأن يجعل فيهم البركة لآبائهم وأمهاتهم وأن يجعل فيهم البركة لأوطانهم ودينهم عقيدتهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يسمعوا يطيعوا لولاة أمرهم وإن جاروا وإن ظلموا وإن ضربوا وأخذوا الأموال ما داموا يكيمون الصلاة فيهم ويأمرونهم بطاعة الله نسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين صغارهم وكبارهم وولاتهم ورعاياهم إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث لوت نت وجزاكم الله خيرا